الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب كلنا ولا تقل علينا لا نسالك نجاك يوم الحشر ونسالك الودع يوم الصلاح ونعوذ بك من شمادة الاعداء. وعضار الداء. وخيمة الوجاء. بك من السل بعض وعضاء. لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته. ولا قربا الا فرجته. ولا عيبا الا فطرته. ولا دينا الا اديته. ولا مريضا الا شفيته. ولا ميتا الا رحمته. ولا سائلا الا اعطيته. لا تقولي وا مصيبه وانما قولي وا فرحتا غدا القى الاحبه محمدا وصحبه لا تقولي وا مصيبه انما قولي وا فرحتا وا فرحتا اردت القى الاحبه محمدا وصحبه ان الذين قالوا ربنا الله ثم اشتقاموا فتبثل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا ورشروا من التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتأي انفسكم ولكم فيها ما تبتعون لسلام امرقون رحيم ابن ادم ابن آدم. واذا ذهبت شديد وشدد. فمن وصفك الاحسان والخطا والعفو يا نحن كشف. فعلنا خطايانا. فعلنا خطايانا. اذا قال العبد يا رب قد تربيه الاولاد لانك احب الناس وعقيتنا فامل ولو اتى الينا بعد ذلك قبل الناس اعيتنا فامل الناس ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. قبلناك. يا من يراني ولا اراه انظر بعين الرضا لحالي. يا من يراني ولا اراه انظر بعين الرضا لحالي. وكن امني عند السؤال فاني عبد حملي سقيل ولذنوب مثل الرمال واشهد ان سيدنا ونبينا وعوي ملا وحبي ملا محمد تشتاق النفوس لغياه وتستهج الانراح لنور محياه لما دخل الغارة مع ابي بكر في كان ابو بكر يكفيك. فنسأله المصطفى ما يفتيك يا ابا بكر? فنقول له نحن يا رسول الله انا لا ابكي على نحفي فانا لا اشقف انما اقول خوفا كبقيه الله ولكنني ابكي خوفا عليك انت يا حبيب الله لان خيرا مستغيرا مهلك جميعا من أنا لا اكتب. على نفسي. على نفسي. انا اذا مت فانما على فرص كبقية الافراد اذا فعلى من تبقي يا ابو بطر عليك انت يا سيد يا رسول الله لانك اذا مت اليوم هلكت الامه جميعا من بعده فماذا قال له صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم ماذا قال لتصديقك قال يا عظامك ما ظنك باثنين الله تالفهم لا تحزن ان الله, إن الله معنا معنا معك معنا. معنا معنا. معنا. معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. لم يكن أي احد إلا الله. إن الله معنا. لم يكن لأي هم معنا ولا الفرس معنا ولا مستو معنا ولا واشنق معنا. ان الله معنا. لم يكن ان الله والغسطول السادس معنا. ولم يكن ان الله وقوات قوات حنف معنا. ولم يقل ان الله وحلق شمال رفوصي معنا. انما قصر المحية على واحد لا اله الا هو فقال ان الله هو. معك. الله. الله وحده معك. ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ومن كان الله معه لا يسيل قدمه ومن كان الله معه لا يخاف قلبه ان الله معك كفاني عزا ان اكون لك عبدا وكفاني فخرا ان تكون لي ربا سيدي يا نور قلبي يا ابا القادر يا رسول الله اشهد انك بلغت الرساله واتيت الامانه ونصحت الامه ومحوت الظلمه وكتبت الغمه وجاهدت في الله حق جهاده صلى عليك الله يا عالم الهدى ما حقت النسائم وما لاحت على الارك الحمام. اما بعد فيا حماس الاسلام وحراس العقيده وإذ يحقوا بك الذين تطوروا اليكتثوا او يقتلوا او يخرجوا وينكرون وينكر الله والله خير الماسرين. مع شرس الى اين نتوجه اليوم اتوته اليوم بحضراتكم الى ثلاثة مواطن نلتقي فيها مع معرضة الاجراء. انتقلوا بحضراتكم اولا الى مجلس الشيوخ القرشي. مجلس الشيوخ القراشي قد اجتمع في جلسة طارئة للنظر في شأن سيدي ترواف الله وتلامه عليه. وعقدت الجلسة برئاسة عمر بن هشام المعروف بابي جهل. ووقف عمر بن هشام يقول لهم اذا اردتم الحديث في شكل محمد. فتحدثوا في شأنه يسوع نقول فيخضر محمدا بما نقول. اذا ارزم الكلام بشأن محمد. فتحدثوا سر. اجعلوا هذه الجلسة الصارئة جلسة سرية فحيث لا تزاعر على اجهزة الاعلاق في شبه الجزيرة. وذلك حتى لا يسمع الله محمد ما نقول فيغفر محمدا بما نقول. فماذا كان رد السماء? ماذا قال الله ردا على هذه الفكرة? لقد قال الله سبارك وتعالى في المبتمرين. واثره قولكم او إِنَّهُ به انه حليم أَلَا الصدور. الا يحرم من خلق وهو رصيب الخمير. قولكم او الامر هنا ليس امر تكليف ولا تشريف وانما هو امر وعيد وتاثير اشره او ادخره تعمل ما شئت انه عليهم بذات السطور لا للاقوال التي تنطق بها الالف في صفات الصدور اي بخفايا الصدور التي لم تتحرك على خاتمه الا يعلم ما الخلق وهو اللطيف الخبيث ثم مات وقف احدهم وقال انا اقترح ان نقيد محمدا بالقيود في بيتك ولن يسمح له بعد ذلك ان يقوم ببشر دعوته. فقام رئيس المعارضة في مجلس الشيوخ القراشي. وقال بيسا الرأي ما رأيت يا فتاة. اذا قيدت محمدا للقرود. فسوف يطلق اهله طراحا. فقام ها ها في ان محمد اذا مسيناه فهو الى كان وحيثما حرى فالصلوا دعوا فهو عاد وحلو شابا جنسا صلبا. ثم بعد ذلك رأس كل واحد منهم سيفا. فيشتبعون امام ناري محمد. فاذا خرج محمد لطلاة الغداء. اي طلاة الناس رئيس المعارضة برسه عجبا. وقال نعم الرأي رأيك يا ابن حكس. راي حصيف وراي عطريب. وراي يكفي انه راي الرجل الذي يوزعت قصرة قلبه على أهل الأرض ما ضفي للرحمة سبيل الى قلب وسأ منه. رجل كان حديدا وجه حديدا نسار حديدا قضر حديدا قلب. فحر الالحاد. الحال وعشك الفساد وعد تصحيح الفكر على على الكل على راي الشخص وصار اصطوك ونحسب اقلام را لا. فان مبرمون. انا عازمون كما عادل. فنت محمد. ان محمدا لم يكن معه حرس ملكي. ولم يكن تحيط به قوات خاصه ولم يكن امامه ولا وراءه محرس نبوي. انما الذي كان احفظه هو الذي قال له والله يحفظك من الناس. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وان لم تفعل ما بلغت رسالته والله يحفظك من الناس. انما الذي يحفظه هو الذي قال له له كيف كيف محمد لم يعترف على احد المعسكرين ان ما كذا على آله السماوات والارض ان محمد لم يكن على صورة يحصل صفارات لا صفاع الروم ولا صفاعات قوسي هذه هي صفاة محمد. هي محمد. وحزتي وجلالي لو سرقوا كل طريق وحزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا الي كل طريق. واشتفتحوا علي كل باب. ما فتحت لهم حتى لاحبوا خلصك يا محمد. فمن جاء يوم القيامة جاترا بمحمد صمار مأواه. لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. يا محمد. ان الاول جبريل هبط على الامين محمد واصلعه على وقائع الجلسه بكلها. اطلعه بكل ما صار وعلى كل ما حدث من صغيرة وكبيرة. اطلعه على وقائع المناقشات وما زم فيها من معارضة وكييد. وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك مر عليا ان ينام مكانك هذه الليله واذهب الى ابي بكر واسحقه معك الى غار القرب وجاء الحبيب محمد بحليم وقال له بادب كم واخوف رفيع اتنام الليله مكاني اخاك الحق من كان معه. ومن يضغل السهول ينفعه. حتى اضاعيه الزمان صفعه شتت فيك شمله ليجمع شتت فيك شمله ليجمعه. جعل الله الشدا كل خير راحوا بها حدوا الى لا خير في خل يحوم خليله ويرقاه من بحث كان ودع في كفى ويشكر عيشا قد جمع عهده ويظن سرا كان بالامس في خطا سلام على الدنيا كلام على الدنيا الغيق وفي يشحق الوعد من قفا. اتنام الليلة مكاني. يا علي. يا علي. لقد كان علي عليا. لقد كان علي ابن ابي طالب علي المكانة. رفيع المنفدة. نفسي لك الفداه يا رسول الله. نفسي لك الفداه. وينام علي مكان سيدنا ومرشدنا واستاذنا ومعلمنا وقائدنا. وقائدنا وسعيرنا محمد جنه مكانه والليل اقبل وساعه الصفر توشك على المدينه ارخى الليل سدوره وغارت سجاده ولم يبق الا عين الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اغلقت المنخم ونخاء. ولم يبق الا باب الله الذي ليس عليه حاكم ولا بواب. الليل واسحك وقد على الكون عباعته القاسمه السوداء. وارفعوا من شباب خريص مبججون بالسلاح يقفون اماب باب محمد. هنا العجب. كل العجب كله. وابو جهل يمر عليهم كل لحظه خشيه ان يناموا ويصيح باعلى صوته يا شموع عيشا اياكم الليله ان يفوتكم محمد ومحمد داخل البيت يسمع ماذا يقول ابو جهل فارد عليكم الى والله ان تولى يا يا الله. لانتو لا والنبيد. يا عدو الله. علي على خراس المصطفى. علي مصفل بعباءة المصطفى ومرتكه ينام على كواتب لعمه وابو جهل يمر على اربعين شابا مسلحين. مسلحين بالسيوف التي تكاد ضغطه الاواء. الكل في القطار واحد. والكل مصمم على قتل واحد. واذا كان على رأسهم ابو جهل فان على رأس النبي وعليهم اوه. الله. الله لا اله الا الله اخلو بها وحدي لا اله الا الله احمي بها عمري لا اله الا الله اغفر بها ذنبي لا اله الا الله ادخل بها قبري لا اله الا الله ارقى بها ربي اذا كان هناك ارقى مسلحون يرابطون على باب محمد ليقتلوه فان فوق الدنيا وما فيها اله لا يرسل ولا ينام لا ينام وتوكل على الحي الذي لا يموت فتفلح كحيده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والغرض وما بينهما في مدة ايام ثم اتوى على الارس. الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا. وقتلو ساعة الخروج وتحرك السلام وقت ظهور القوات الارضيه ح من الصلاح. هل كان معه من مليون? هل كان معه خنكر? هل كان معه صيح? لم يكن معه هذا ولا ذاك ولا فانك. انما كان معه مدفع سريع الطلقات يحتوي على ثلاث وثمانين طلقه هذا المدفع نزل به الامين جبريل من تحت العرش العظيم هذا المدفع لم يكن من فراق من هذه التي نسمع عنها انما كان من فراق يتيم النكر من, من المعصرين. على صوت المشتقين. وحمل الذي يركعه في قلبه. وقال جعلنا على نوره. وهل يرسل الآيون. الى ان وصل الى حوله تعالى وجعلنا من صيد ايديهم ستا. ومن خلقهم ستا. فارسيناهم فهم لا See that we're living for على فلأ عليه مكتوب على بابها فرضه الصن عليهم بعلم وما كنا غائبين مكتوب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حتى من خرسل اتينا بها وكفى بنا حاسعين مكتوب على بابها انتظر ان الله يعلم ما في السماوات وما ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو روضعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا نذنى من ثابك ولا أكثر إلا هو أينما كانوا ثم حملوا يوم إن الله بكل شيء علي. عريف. بكل شيء يعلم المستحيل والواجب والممكن. يعلم قضايا كلها. يعلم مستحيلها ويعلم فلاحه في ظلمة الليل البئيب الاليبه. ويرى مياف عروبها في نحرها والمخ تلك شرك العظام المحلي. ويرى ويجفع ما يرى ما دونها في قاع بحر باخر متجنسل. نعم لعب. عندما خرج الرسول لم يخرج من نافذة. ولم يتكلق جدارا. انما خرج من الباب الذي يغادث وابابه اربحونا من خيرة شباب قريش صحة وقوة وتشريفة. اربحونا شابا بارضحين شيفا. رفض واحد لا غيره كان يمسك مدفع. استغفر الله انه مدفع لا يمسك بالايدي وانما يحمل في القلوب يحمل في القلوب حمدا ان هذا المدفع يحتوي على ثلاث وثمانين فرقه اولها وسيم والقران الحكيم وآخرها أولم يرى الإنسان على خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين وهو لدع مثلا ونفر خلقه قال من يحيي العظام هيا منين قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو لكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر مارا فاذا انتم منه توقتون الله الذي خلق السماوات والله الظاهر بقدر على ان يخلق مثلهم السلام وهو الخلاق العليم انه امرؤه اذا اراد شيئا ان يقول له قل سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وليس له اول خلقكم ياسين بيده ملكوت كل شيء. كل شيء. قلنا ما خلاه. واما من ما خلاه. فكله فان الله تأمل في الوجود بعين فكر ترى الثنية كالخيال فكل الكائنات غدا ستثنى ويبقى وجه ربك ذو الجناس. ذو الجناس ولي في فناء الخلق اكبر افراد لمن كان طح الحقيقة صراحي شخوصا واشكال تمر وتنقضي فتنى جميعا والمعين مبافي. لا تخطعن لمحلوق على طمع انت الا ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد اذي اعطيك حكرة الا باذن الذي سواك من صين. صاحب وليا تستحص به. وقل عشيصا وعظم خعمة الدين. واستحصة الله منا في خزائنه فإن إلا فكذينا كافي والنوني. واستغن بالله حالتني المنوكي كما لو أننا فان هذه الايه وحدها لك ادنى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء والرائع والرائع الذي لا اله لا شبقا. بان الله بيده كل شيء. والراق ما احلينا لا لاحد الا لله. ولكن لما نسينا الله انسانه هو لا لا فخرج النبي بحلة من الضراب ورماها في وجوه القوم وقال اشتاقت الوجوه اصبح الله تلك الوجوه اترك الان سيدنا رسول الله فرعاه العنايه متوجها الى بيت الصديق الآن أرى سيدنا محمدا متوجفا الى بيت الصديق كما عرى علي ينام مكانا المصطفى يتألق الايمان في وجهه وتشعل الوحدانية من جبينه. يقول فيها الحبيب المصطفى الضغ لا يبلى والضمط لا ينسى، والسيان لا يموت لا يعود الديان لا يعود اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول عليهم كل قد ادم خصاء وخير الخصائين التوابون.